لآن بسم الله ا ن قل الرحمن عباده ا ا ص ط ف ا ق ل ا ل ح ي م لفضيله <تصفيق> ا ل د ي ر ح م ت ه ا ت ب ا ل ه ا ب ل س 「私たちは私たちのために」 ف ا موسوعه النابلسي ق ة ا م ج ر ن و للعلوم ا ت ح ز ي ه م ل ا تكون في طيق م ا ينكرون ي و و ق ل و ن متى ا ا ل و د كنتم ا د م ي ن قل عسى ه